ق د بينا قبل جمعتين او ثلاث اننا نتناول احداثا كانت في العام الثالث ل ل ه ج ر ة ليست من الغزوات و المعارك في شيء و لكنها دروس و ت ر ج م ة ع م ل ي ة لهذا الدين في ح ي ا ة النبي صلى الله عليه و سلم و قد اشرفنا على العام الرابع ل ل ه ج ر ة والعام ي ب د أ بالمحرم ففي مطلع ص ف ر من العام الرابع ل ل ه ج ر ة وقد مضى على م ع ر ك ة احد ف ت ر ة ز م ن ي ة لا تقل عن ا ر ب ع ة اشهر اذ انها كانت في شوال منصرم من العام الثالث ل ل ه ج ر ة ففي صفر الرابع لآثار من العام الرابع وقد كانت وقد احد في نفوس العرب المجاورين ل ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ظنا ب أ ن ه م يمكن أ ن ينالوا من المسلمين وقد ضعفوا بعد أ ح د فعندما ر أ و ا أ ن النيل منهم في معسكرات وجيش مباشره غير سهله سلكوا أ س ل و ب ا آ خ ر ل ل ث أ ر من المسلمين و م ح ا و ل ة إ ض ع ا ف ه م ففي مطلع سفر هذا قدم إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ر ح ط من الناس من قبيلتين تجاوران ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة إ ح د ا ه م ا اسمها عضل والثاني ة اسمها ق ا ر ة فيقال في عنوان ا ل س ي ر ة وعلى لسان المتحدثين عضل و ا ل ق ا ر ة وهما قبيلتان وليس ق ب ي ل ة و ا ح د ة وفد منهما رهط إ ل ى النبي وقد ائتمرا فيما بينهما أ ن ي ظ ه ر إ س ل ا م ا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نحن قوم قد فشا فينا ا ل إ س ل ا م و إ ن ا ب ح ا ج ة لمن يعلمنا ا ل ق ر آ ن ويفقهنا في الدين ف أ ر س ل معنا نفرا من أ ص ح ا ب ك والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال تتبعك ل أ ح د ا ث ا ل س ي ر ة تعلم م ص د ا ق ي ة ما قلنا عنه أ ك ث ر من م ر ة وعلى هذا المنبر أ ن ه لا يعلم الغيب المطلق ولكن إ ذ ا أ ط ل ع ه الله على بعض الغيب كان ب ا ل ن س ب ة له ليس غيبا علما اطلعه الله عليه وكون أ ص ح ا ب ه لم يعلموا بذلك ب ا ل ن س ب ة لهم يعتبر غيبا فلو كان النبي يعلم الغيب لنوافق ر أ ي بعض المتعصبين لهذه ا ل م س أ ل ة لا يخدع بمثل هذا الراس قوم كذب كفر فجر جاءوا يخدعوه ليقتلوا بعض أ ص ح ا ب ه قالوا أ ن ن ا مسلمون وطلبوا من ي ف ق ه م في الدين النبي صلى الله عليه وسلم ما أ م ر ن ا ب أ م ر إ ل ا ب د أ به بنفسه فقد أ م ر ن ا أ ن نحكم بالظواهر و أ ن نترك سرائر الناس لله ف أ خ ذ ه م على ظاهرهم أ ن ه م مسلمون فانتدب لهم عددا من أ ص ح ا ب ه اختلف ر و ا ة السير في عددهم ف أ د ن ى هذا العدد عند بعض كتاب السير والحديث أ ن ه م س ت ة نفر و أ ع ل ى رقم عندهم ع ش ر ة إ ذ ن هم بين ا ل س ت ة و ا ل ع ش ر ة لعلهم س ت ة س ب ع ة ت س ع ة لم يزيدوا على العشر ب إ ج م ا ع ولم ينقصوا عن سته ة الستة بين ا ل و ع ش كان أ م ي ر ه م عاصم بن ثابت ا بن أ ب ي ا ل أ ق ل ح صحابي أ ن ص ا ر ي وكان فيهم خبيب بن عدي وكان فيهم زيد بن الدثنه ث ل ا ث ة من مشاهير ا ل ص ح ا ب ة في ا ل أ ن ص ا ر انطلق هذا الركب مع اولئك الرهط على ب ر ك ة الله ليفقهوهم في الدين وكانت خ د ع ة من اولئك القوم للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاخذ بالاسباب و ا ل ح ي ط ة قال سيروا ليلا و ك م ن و ا نهارا حتى لا يعلم بكم احد فاني لا امن عليكم غدر القبائل وقريش فكانوا يسيرون في الليل ويكمنون في النهار حتى اذا كانوا في موقع اسمه الرجيع ماء لهذيل بين عسفان ومكه يعني اقرب الى مكه غدر بهم أ و ل ئ ك الرهط واستصرخوا عليهم هذيلا فنفروا لهم في مئتي فارس م ئ ة منهم ر م ا و م ئ ة م ق ا ت ل ة و أ ص ح ا ب ن ا بين ا ل س ت ة و ا ل ع ش ر ة فلما أ ح س و ا بالغدر صعدوا إ ل ى فدفد والفدفد هو دون الجبل وفوق ا ل أ ر ض ا ل م ر ت ف ع ة الهضبه يعني تل صغير التجاوا إ ل ى فدفد يحمون أ ن ف س ه م فقال لهم أ ع د ا ؤ ه م وقد أ ع ط و ه م بلغتهم عهدا وميثاقا أ ن ن ا لن نقتل منكم واحدا ليس بغيتنا قتلكم إ ن م ا نريد أ ن نصيب بكم مالا من قريش يعني نبيعكم عبيدا لقريش فقال أ م ي ر ه م عاصم والله لا أ ن ز ل في ذ م ة مشرك فقاتلهم هو ومن معه فقتلوا منهم عددا وبقي ثلاثه ف إ ن كانوا س ت ة كما قال بعض كتاب السير قتل نصفهم وبقي النصف و إ ن كانوا ع ش ر ة على أ ع ل ى رقم قتل س ب ع ة وبقي ث ل ا ث ة الذين بقوا خبيب بن ع د ي وزيد بن ا ل د ث ن ه ومعهم رجل ثالث اسمه عبد الله وفاتني اسم أ ب ي ه ا ل آ ن ث ل ا ث ة عندما ر أ و ا الموت المحقق أ ر ا د و ا ان يجربوا عهد القوم فنزلوا واستسلموا لهم وقبل أ ن نمضي مع هؤلاء الثلاث فلننظر آ ي ة الذين قتلوا وعلى ر أ س ه م عاصم بن ثابت ليست ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة م ع ر ك ة ص غ ي ر ة أ و ك ب ي ر ة ولكن فيها دروس إ ي م ا ن ي ة فلنعيها أ م ا عاصم هذا وهو أ م ي ر القوم أ م ي ر ا ل س ر ي ة عاصم كان في معركه أ ح د قد قتل اثنين من ا ل م س ل ك ي ن من ح م ل ة اللواء الذين تعاقبوا عليه من آ ل أ ب ي ط ل ح لهم أ م كانت في ا ل م ع ر ك ة اسمها س ل ا ف ة و أ ب ن ا ؤ ه ا اثنان جلاس و أ خ ا ه سافع أ خ ذ أ ح د ه م ا ل ل و ا ء فرماه عاصم بسهم قال له خذها و أ ن ا ابن أ ب ي ا ل أ ق ل ح ف أ خ ذ اللواء منه أ خ ا ه ف أ ع ط ا ه سهم ا وقال خذها و أ ن ا ابن أ ب ي ا ل أ ق ل ح وكان السهم ليس قاتلا فورا فكل من أ ص ا ب ه سهم من ا ل أ خ و ي ن كان ي أ ت ي إ ل ى أ م ه سلافه ذ ه يضع ر أ س ه في حجرها لتنزع السهم من جسده فتقول أ ي بني من أ ص ا ب ك يقول سمعت رجلا رماني ق و ل خذها و أ ن ا ابن أ ب ي ا ل أ ق ل ح أ ي عاصم ع ل م ت انه عاصم ا بن ثابت ا بن ابي اقلح ل فمات ا ب ن ه ا في حجرها فنذرت يومها ان قدرت على عاصم يوما اي امسكت به قتلته انقدرت ع لتشربن ي ه ل الخمر في قحف ر أ س ه يعني تجعل من جمجمته وعاء لشرب الخمر انتقاما منه وشاع هذا الخبر فعاصم كان منذ ان اسلم حرم على نفسه ان يمس بيده مشرك او يسمح لمشرك ان يمسه قائلا يد بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا امس بها مشرك ولا اسمح لمشرك ان يمسني هذا عهد قطعه على نفسه بينه وبين ربه فلما كان يوم الرجيع الذي قتل فيه عاصم وعلم انه مقتول قال يا رب اني قد عاهدتك فبررت فما مست يدي بعد رسول الله مشرك وانهم اليوم قاتلي وان م ش ر ك ة قد نذرت ما نذرت اللهم كما وفيت بعهدك حيا وانا قادر ع ل ي ه فاوفلي بعهدي ميتا وانت القادر ع ل ي ه اعلمتم الايمان? لغة、الامان. ثم قتل عاصم واستسلم ا ل ث ل ا ث ة الذين ذكرنا فهرع المشركون ل ي أ خ ذ و ا ر أ س عاصم فان سلافه قد جعلت ثمنا ل ر أ س عاصم م ئ ة من الابل رقم مغري فصعدوا الى الفدفد ي ليحتزوا ر أ س عاصم ف ي أ خ ذ و ه فيبيعوه ب م ئ ة ناقه لتوفي س ل ا ف ة نذره ا فتشرب الخمر في ج م ج م ة رجل يعتبر من قراء ا ل ق ر آ ن ولكن الله موجود فعندما صعدوا الى الفدفد أ ن ز ل الله من جنوده ولله جنود السماوات و ا ل أ ر ض أ ن ز ل م ظ ل ة من الدبر والدبر جمع ك ل م ة دبور أ و الزنابير ف أ ص ب ح ت م ظ ل ة من الدبابير ونقولها ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الدبر تحوم حول ا ل ج ث ة فلا اقترب منها احد الا لدغته فقالوا ما هذا من اين جاءت الدبر ولا تحوم الا على ج ث ة عاصم قالوا ننتظر حتى اذا كان الليل نام الدبر فاخذناه فانتظروا فما ان كان الغروب وقبل ان يبيت الدبر ارسل الله وفي وقت ليس فيه شتاء ارسل الله فانطرت سحابة فأمطرت فاحتمل الوادي فاخذت ج ث ة عاصم ر أ ي ت م كيف من يتوكل على الله رجل واحد بصدق ايمانه قلب الصيف الى شتاء كيف لو توكلت ا ل ا م ة كلها على الله ماذا سيصنع اخوان ا ل ق ر د والخنازير انذاك ولكن عندما نعتمد على البيت الابيض وكلينتون وما شابه ذلك من نتن فعندئذ يكلنا الله إ ل ي ه م و إ ل ى أ ن ف س ن ا أ ر س ل الله وفي وقت ليس فصل ش ت ا ء س ح ا ب ة أ م ط ر ت مطرا غزيرا حتى سالت ا ل أ و د ي ة فاحتملت ج ث ة عاصم فلم يقدروا لا على ر أ س ه ولا على جثته وفى ث بعهده لله ف أ و ف ى الله له بعهده ومن اوفى من الله بعهد فلم ي ق د ر على عاصم فاخذوا ا ل ث ل ا ث ة الذين استسلموا فحلوا اوتار قسيهم اي القوس الذي يرمون به وربطوهم بهم فلما ر أ ى عبد الله ذلك قال هذا والله اول الغدر لقد ا ع ط ي ت م و ن عهدا فلماذا ت ر ب ط و ن ا وتكتفوننا فامتنع من السير والاستسلام جرجروه قليلا فلما ر أ و ه يمتنع قتلوه فبقي اثنان عاصم ا بن ثابت وخبيب ز ي د بن عدي وزيد بن الدثنه اما عاصم فهو صاحبنا الذي ذكرنا قصته اذا ساقته ذيل صحابيان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاول خبيب بن وكانوا ا ا الدسنة وساروا بهما ل دخل ث ن بن ي زيد م حتى ة و ك في الاشهر الحرم عابوا على المسلمين يوما القتال في الاشهر الحرم فهاهم قاتلوا وقتلوا وغدروا واسروا في الاشهر الحرم فلما دخلوا بهما مكه في الاشهر الحرم وباعوهما اشترت قريش للاسيرين فكان نصيب خبيب في آ ل بني الحارث وقد قتل الحارث في بدر ف أ ر ا د و ا ان ي ث أ ر و ا به فلما شروهم وفي أ ش ه ر الحرم قالوا نحبسهم حتى ينصرم الشهر الحرام ف إ ن ا لا نقتل في الشهر الحرام ولا في البلد الحرام فوضع خبيب هذا في دار بنات الحارث وكانت عندهم ج ا ر ي ة اسمها م ا و ي ة تطلع على هذا الاسير وتقدم له الطعام وهو خبيب فقالت له ذات يوم وقد رقت لحاله ر أ ت ه يصلي و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ي أ خ ذ بمجامع القلوب هل من شيء نخدمك به يعني توصفيك الك مطلب قال مطلبي الا تسقوني الا العذب يعني الماء الحلال ولا تطعموني مما ذبح على النصب واذا عزموا على قتلي فاخبروني قبل ان اغدر يعني اكون على ب ي ن ة لا اقتل ف ج أ ه قالت لك ذلك فما زالوا يطعمونه الحلال حتى اذا دنا يوم الموت او قبله بيوم جاءت ثلاثه هذه م ا و ي ة ونظرت من شقوق الباب تطمئن عليه تقول هو مقيد بالحبال والحديد والموسم والفصل الذي كنا فيه لا يوجد في م ك ة ثمارا أ ص ل ا وفضلا عليه لا يرد إ ل ي ه ا ثمار ف ر أ ي ت بين يديه قطفا من عنب والقطف بهذا اللفظ يعني العنقود قطفا من عنب يحمله بين يديه وهو مقيد و ي أ ك ل منه بفمه وما في ارض الله يومئذ عنبا يؤكل لا في م ك ة ولا في غيرها ليس موسمه فقالت من اين له العنب ففتحت الباب و ت أ ك د ت عنب يؤكل قالت اعنب هذا قال دونك فكلي بلاش فكرو سحر يعني خدع نظريه دونك فكري قالت فاخذت منه فاكلت واسلمت هذه فهي تروي روايتها وهي م س ل م ة فهرعت الى سيدتها قالت اي اترين عنبا في ارض الله يؤكل اليوم قالت لا قالت فان اسيرنا بين يديه قطف من عنب ك أ ن ه ر أ س من كبره وهو يأكل العنب. فسخرت منها فسخرت وذهبت لتنظر إ ل ى ا ل أ س ي ر فتسخر منهما فلما أ ق ب ل ت ما راعها إ ل ا العنب بين يديه ي أ ك ل منه ناضجا جميلا ثمر يانع قالت له يا خبيب من أ ت ا ك بهذا من أتاك به؟ وهل في ا ل أ ر ض عنب يؤتى به قالت من أتاك بهذا؟ وانت اسير مقيد والباب موصد عليك قال لها وهل في ارض الله اليوم عنبا يؤكل حتى ي أ ت ي ن ي به بشر قالت لا قال اذن هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب وهكذا كان رزق مريم ا ب ن ة عمران ام عيسى عندما كفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحرابه وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله إ ن الله يرزق من يشاء بغير حساب لو كان يجد عندها طعاما م أ ل و ف ا لا داعي للتعجب ي ت ي م ة في كفالتك هل تمنع المحسنين أ ن ي أ ت و ه ا بالطعام أ م ا سؤال الاستنكار كان أ ن ى لك هذا أ ي لا يمكن لا أ ن ا ولا غيري ياتيك به كان يجد عندها في الشتاء ف ا ك ه ة لا تكون إ ل ا في الصيف ويجد عندها في الصيف ف ا ك ه ة لا تكون إ ل ا في الشتاء انا لك هذا اي لا يوجد في الارض منه فمن اين هذا تقول هو من عند الله اما لو كان طعاما معتادا كان ياتيها بالعنب بالصيف وكان ياتيها مثلا بفاكهه الشتاء في الشتاء انا لك هذا اتى به فلان لا داعي ان تنسبه لله فورا ولكنه شيء في غير موسده يعجز ك ل البشر ع ن أن يقول أ ت ي به أنا لك ه ذ ا قالت ه و م ن ع ن د ا ل ل ه ك ذ ل ك ك ا ن رزق خ ب ي ب عنب في غ ي ر موسم ف ق ا لان ل ه هو م ع ن د ا ل ل ه ف ز اشياء ا خ ر م ل ه حتى إ ذ ا ك ا ن ي و م ا ن ص ر م ا ل ش ه ر ا ل ح ر ا م و أ ج م ع و ا على قتله أ خ ب ر ت ه ب أ ن القوم مجمعون غدا على قتلك فقال إ ن لي ح ا ج ة إ ن ر أ ي ت م فقدموها لي قالت وما حاجتك التي تكلمه ا ب ن ة الحارث قالت ما حاجتك يا خبيب قال أ ر س ل ي لي ب ح د ي د ة أ س ت ح د بها يعني أ ر س ل ي لي موسيا سكينا ازيل به شعر الابط والوسط استحد لاني مقتول لالقى ربي وانا نظيف طاهر ارسلي لي ب ح د ي د ة استحد بها اي ازيل شعر الوسط والابط قالت نعم قالت فارسلت له الموسيه مع صبي لي وبعد ان مضى الصبي بالموسي فطنت فقلت ويحي ماذا صنعت والله لقد ادرك الرجل ثاره فانه غدا مقتول وارسلت له بابني لا شك انه قاتله فاخذ ب ث أ ر ه قبل ان يقتل قالت فهرعت وفزعت فزعا حتى الحق بالصبي فوجدته يكلمه والموس في يدي خباب خبيب يقول له يا بني اما خافت امك عليك حين ارسلتك بهذه ا ل ح د ي د ة قالت فما راعه إ ل ا وقوفي فنظر إ ل ي وعرف الخوف في وجهي فقال تخوفت على الصبي لن أ ق ت ل ه ب إ ذ ن الله ف إ ن ديني لا ي أ ذ ن لي بالغدر و إ ن الصبي لا ذنب له قالت فعجبت من هذا صبي بين يديه و م و س ي بين يديه وهو مقتول في الغد كيف لا ي أ خ ذ ب س أ ر ه للمشركين أ ن يعجبوا وللعالم أ ج م ع في عصر ا ل ذ ر ة وقرن العشرين أ ن يعجبوا اللهم إ إلا ل ا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن فلا يعجبوا ل أ ن هذه ت ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م هذا الرجل عربي ومن أ ه ل ا ل م د ي ن ة و أ ه ل ا ل م د ي ن ة و أ ه ل م ك ة ب ي ئ ة و ا ح د ة وكلهم قد عاشوا و ن ش أ و ا على الثار ويعتبرونه مفخره والرجل مقتول مقتول القوم قد اشتروه ليقتلوه ثارا لثلاث سنين مضت فما باله لا ي أ خ ذ بثار نفسه وهو مقتول بالغد ما الذي غير ج ب ل ة هذا وهو عربي من الحجاز عاش على ا ل ث أ ر وتربى عليه ما الذي غير فطرته لماذا ب ق ي ة الشعوب يقتلون الاطفال يبقرون بطون الحوامل يكسرون الايدي بالهراوي لماذا يقتلون الكبير والصغير ومن لا ذنب له ولماذا المؤمن هذا لا يقاتل الا من قاتله ولا ي أ خ ذ ب ث أ ر ه من ابن قاتله غدا لماذا انه الايمان الذي يغير المعادن يقلبها ارايتم اكسير الإيمان كيف يصنع قال لا تخافي ما كنت ل أ ق ت ل ه ب إ ذ ن الله ف إ ن ديني لا ي أ ذ ن لي بالغدر أ ن ا طلبت موسى اتنظف مش, مش أ ن ا أ غ د ر قالت ف أ ح ذ ت بالصبي وعدت وكانت لها أ خ ت عندها صبي آ خ ر دون سن المشي يدرج في ا ل أ ر ض درجا قالت ففقدت الصبي و أ خ ت ي تحدثني ف ر أ ي ت ه يدرج ج ه ة ا ل أ س ي ر ففزعت انا ايضا وقلت ويلي اين الصبي قال فما لحقته حتى وجدت خبيبا يجلسه على فخذه ويطعمه مما بقي عنده من قطف العنب يطعم ابن عدوه فقال للاخرى مثلما قال ل ل أ و ل ى لا تخافي ما كنت لاقتله ان شاء الله فلما اليوم مضى هذا اليوم و ا س ت ح د واستعد اتوه بالغد رجالا حلوا وثاقه واخرجوه الى التنعيم التنعيم ارض الحلي بجوار م ك ة من طريق ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة والتي ينزل عندها المعتمرون ومنها يعتمر المفرد بالحج عند مسجد التنعيم المعروف بمساجد ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة ب ع ب ا ر ة اوضح الذي يخيم عنده العمار ا ل أ ر د ن ي و ن عند التنعيم ل أ ن ه ا أ ر ض الحل ف أ خ ر ج و ه إ ل ى أ ر ض التنعيم و أ ع د و ا له خ ش ب ة ليتفننوا بقتله يصلبوه عليها ثم يعذبوه حتى يمضوا يومهم وهم يشفوا غليلهم من رجل قتل لهم قتيلا قبل ثلاث سنين يقول خبيب فلما دنوا بي الى التنعيم ووضعوا خشبتهم وكان اميرهم ابو سفيان قلت له ولمن حضر ان ر أ ي ت م ان تتركوني اركع لله ركعتين قالوا لك ذلك فاركع وظنوا انه قد جبن ا وضعف عن القتل والثبات قال فصل ي تركعتين او روي عنه انه صلى ركعتين لانه قتل فلم نسمع ر و ا ي ت ه و ا ل ذ ي ن يقولون قالوا ا خ ط أ فلايدرو ا ن ه م ي ر و ع ق ت ي ل من اسلم من شهد قالوا ف ر ك ع ركعتين لم يطل في هما اي ت ع ب ج ل في هما فلم ا فرغ نظر الى ق ر ي ش وقال والله لولا خشيت ان تظنوا بي جزعا من الموت ل س ت ك ث ر ت من ا ل ص ل ا ة واطلت فيها و ت أ ن ي ت ولكني خشيت ان تظنوا بي جزعا من الموت فتعجلت صلاتي فعجبوا لهذا الثبات خشبته م ن ص و ب ة والرماح والسهام م ع د ة والرجل يصلي قبل ان يقتل وهو يعلم انه مذبوح فجاء في الحديث ان خبيبا هذا اول من سن ركعتين قبل الموت لمن اراد ان يقتل فلما اتم صلاته ونقاشه معهم قربوه الى خ ش ب ة ه وهم يراودونه على ان يرجع عن الاسلام فيعتقونه وهو يقول لا والله لا و والله لا ارجع ل عن ديني ولو قتلتموني مائه قتله فلما ربط على الخشبه قال له ابو سفيان يا خبيب انشدك الله اي استحلفك بالله انشدك الله انتبهوا معي الى هذا السؤال قال يا خبيب انشدك الله اتحب انك الان في اهلك سليما معافى وان محمدا مكانك نضرب عنقه قال لا والله لا والذي بعثه بالحق لا احب ان يشاك رسول الله ب ش و ك ة وهو في بيته الان واني في اهلي سليما معافى ولو ان لي م ئ ة نفس افدي بها رسول الله لفعلت فقال ابو سفيان وقد اسقط في يديه يضرب كفا بكف ما ر أ ي ت على الارض احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد لمحمد ا ر أ ي ت م حب النبي كان ملموسا في ا ل ص ح ا ب ة حتى عجبت منه قريش وانفرد له ابو سفيان بسؤال ل ي س ت و س ق وليري اصحابه كم اصحاب محمد يحبون محمد ونسمع النعيق اليوم لا تغالوا بحب النبي احسن تدخل بالشرك الخفي اي شرك ا م ا ح ب ة النبي شرك مادمت تعتقد انه عبد الله ورسوله فانت مقصر مهما احببت من منا يحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من نفسه التي بين جنبيه من وهكذا طلب منا لا يكمل ايمان احدكم حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من نفسه التي بين ج ن ب ي فما دمت لا تحبه أ ك ث ر من نفسك لا زال إ ي م ا ن ك ناقص ف أ ي ن وصلت الكمال حتى تدخل في المغالاه فتقع في الشرك الخفي فلتتنبه العقول ا ل ج ا م د ة ما ر أ ي ت أ ح د ا يحب أ ح د كحب أ ص ح ا ب محمد لمحمد ثم وضعوه على ا ل خ ش ب ة و ص ل ب و ه ايتر ب ي ط ا و ا س ت ع د و ا ل ل ت ف ن ن ب ت ع ذ ي به وقتل ه فقال وهو على خ ش ب ت ه ي س م ع ق ر ي ش اللهم ي خ ا ط ب من لا يجدو ا ل ا الله ي خ ا ط ب ق ر ي ش لا ي ج د ي من هنفعن ا و ل ي س ح و ل ه من ي ؤ م ن ب ا ل ل ه قال اللهم اني لا ا ر ى ا ل ا وجهك ا ف ر وعدو اللهم فابلغ نبيك عني السلام اللهم احصهم عددا اي عن قريش. واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أ ح د ا يقول م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان وقد أ س ل م و أ ص ب ح أ م ي ر ا للمؤمنين بعد خلافه مع علي لا, لا تجهلون ذلك يقول كنت يومها مع أ ب ي سفيان أ ي والده فلما رفع كفي ه خبيب يدعي ما راعني إ ل ا أ ب و سفيان يلقيني على ا ل أ ر ض وكانوا يعتقدون أ ن ه من دعي عليه فاضطجع على ا ل أ ر ض الدعوة تذهب الدعوه ة ع ن ي عنه ي بتزحلك ن تذهب ا لا د ع عنه و ة ل ت ص ي ب ه قال فما راعني الا ابو سفيان يلقيني على جنبي للارض ويضطجع معي حتى لا تصيبنا د ع و ة خبيث يقول فان الذين ح ض ر والقول ه لمعاويه ة ان الذين حضروه وسمعوا دعوته. ما منهم الا قتل وبعيدا عن اهله الا من اسلم وخبيب دعا على الكفر فمن أ س ت م استثني من هذه ا ل د ع و ة ثم رموه بالرماح لأيد ل ا ص بايدي ي ة أ ع ط و الرماح ل ص ب ة صغار يقولون ق و لهم وقد جمعوا عددا منهم عددا واحد لكل ق و ل ه ذ ا ق ت ل أ ب و ك ي و م بدر ه ذ هذا ا واحد قتل قتل كتله لكم أبوك أبوك بدر بدر بدر يوم يوم يوم ليثيروا شحناء وبغضاء ا ل ص ب ي ة عليه يقول م ع ا و ي ة ف أ خ ذ ا ل ص ب ي ة الرماح و أ ي د ي ه م لا تحسن القتل ف أ خ ذ و ا يطعنونه طعنا خفيفا وهو يتلوى على خشبته حتى إ ذ ا وجدناه كاد أ ن ينتهي طعنه رجل ف أ ج ه ز عليه و أ ق ا م و ا على خشبته حراسا فوق ا ل ع ش ر ة يحرسونه حتى لا تنزل جثته ولا ي أ ت ي اليها احد ي أ خ ذ ه ا ينظرون اليها للتشفي في النهار ي أ ت و ن فينظرون وفي الليل يبقى ع ش ر ة يحرسونها نترك التنعيم نفس نفس ننتقل المدينة المنورة بين ذات الوقت ورسول هذا المشهد الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه اليوم الساعة الى صلى وسلم في وفي وفي وفي لنسمع ونرى ماذا جرى هناك رسول الله في مسجده وبين اصحابه يقول ا ل ص ح ا ب ة فاغفى صلى الله عليه وسلم اي اغمض عينيه واطرق ثم رفع ر أ س ه وهو يقول وعليك السلام و ر ح م ة الله وبركاته ان خبيبا تقتله قريش ا ل س ا ع ة فلما علم النبي بذلك واطلعه الله عليه ورد السلام على خبيب انظروا خبيب يطلب من الله ولكن الطلب والدعاء في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يدخل تحت ص ي غ ة فعل ا ل أ م ر أ ن ت تقول رب اغفر اغفر لو أ خ ذ ت ه ا وحدها في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة فعل أ م ر رب ارحم أ ن ت تدعو ربي ولكن الفعل ص ي غ ة امر فما دام من الادنى الى الاعلى يسمى دعاء وطلب واذا كان من الاعلى الى الادنى يسمى فعل امر ا ذ ا خباب يطلب ب ص ي غ ة الدعاء ولكنه ي أ م ر يا رب انت وحدك القادر على مثل هذه المهمه أقرئ نبيك عن السلام. الله س ا ا م ل ل يستجيب لخباب ل خ ب ي ك الله يرسل فورا امين الوحي جبريل رئيس ا ل م ل ا ئ ك ة يعني القائد الاعلى للقوات ا ل س م ا و ي ة يرسل فورا ك ل ب ي ة لطلب خبيب انزل الى محمد صلى الله عليه و سلم ف ا ق ر ئ ه سلام خبيب الان وفي نفس الوقت رجال صدقوا م ع ا ه د ا ل ل ه عليه يرد النبي عليه السلام في نفس ا ل ل ح ظ ة ويخبر أ ص ح ا ب ه أ ن قريشا تقتل أ خ ا ك م ا ل س ا ع ة ثم ينتدب إ ث ن ا ن الزبير ومعه رجل آ خ ر اختلف ر و ا ة ا ل س ي ر ة في اسمه أ م ا الزبير فمتفق عليه و أ ر س ل ه م ا إ ل ى م ك ة وقال ستجدانه مصلوبا على خ ش ب ة في التنعيم ف أ ن ز ل أ خ ا ك م ا عنها فينطلق الزبير ومعه صاحبه قال ا فجئنا ودخلنا ليلا حتى لا يرانا احد فوجدناه على خشبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى على قتله ايام ووجدنا دونه عشرة يحرسون جثته فغافلناهم فرقيت في الخشبة المتحدث الزبير يقول غافلناهم جثته عشرة يحرسون فرقيت في يقول رقيت في الخشبة أي صعدت الخشبة فحللت وثاقه فسقط مني على الارض فاحصل ضجه فتباعدت حتى لا يشعر بي الناس ويظن انه سقط وحده قال ف ك م ن ا ثم ع د ن ا واذا القوم يبحثون عن ج ث ة خبيب سقط عن الخشبه لكن اين ذهب يبحثون فلم يجدوا فهرعوا الى قومهم يخبرون ان ج ث ة خبيب قد اختفت فجئت انا الذي انزلته واسقطته نبحث حول ا ل خ ش ب ة اين ج ث ة خبيب فلم نعثر لها على اثر فابتلعته الارض حتى لا يهان ويعذب يقول الزبير فعندما رقيت في ا ل خ ش ب ة واعتنقته لاحل وثاقه فانزله وقد مضى على قتله ايام والذي نفسي ونفسه、بيده. او نفسي بيده قال والذي ب ع ث ن بالحق ي ن ب ا لانه يحدث النبي قال و ا ل ذ ي بعثك بالحق يا ر س و لقد الله ل وجدته غضا طريا طيب الريح غضا طريا طيب الريح طيب وهو منذ س ب ع ة ايام او خ منصوب س ة م في ارض مكه ة التي تذبح. اذا تذبح مضى مكة او ساعتين في أرض مكة ماذا يكون ا فكيف ب آ د م ي يبقى أ ي ا م ا خ م س ة على خشبته م ص ط و ب تحت ح ر ا ر ة شمس م ك ة وتلفح رمالها لا يخرج له ريح لا يتغير لا ينتفخ قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد وجدته غضا طريا طيب الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ومن حضره إ ن الله أ م ر ا ل أ ر ض أ ن تبتلع أ خ ي ك م فسمي بليع الارض أ ر ض سمي بليع ل أ و إ ل ى اليوم لا يعرف له قبر ولا أ ي ن هو اللهم ابتلعته ارض التنعيم هذا هو خبيل بن عدي وذاك هو عاصم بن ثابت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اللهم ارزقنا الصدقه في معاهدتك وفقهنا س ي ر ة نبيك حتى نكون ممن اتبعها على ا ل م ح ج ة البيضاء امين امين ادعوه وانتم بالإجابة. واليوم لنا موقف اخر وحديث مع س ر ي ة م م ا ث ل ة بعض كتاب السير يعطي القصتين عنوانا واحدا مدموجا فتجدون في بعض كتب السير يوم الرجيع و بئر م ع و ن ة فيظن البعض ب أ ن السريتين و ا ح د ة و أ ن الحدثين واحد مع أ ن الحدثين مختلفين وهما سريتان لا س ر ي ة و ا ح د ة وسبب ذكر هذا العنوان المشترك أ ن خبر السريتين جاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه أ ص ح ا ب ه في يوم واحد ومكث بعد هذا الحدث شهرا وقيل شهرا ونيف وهو يدعو صلى الله عليه وسلم في صلاته قيل الغداه وقيل العشاء وقيل في جميعها اللهم أ ن ه مكث شهرا في صلاته يدعو على من غدر ب أ ص ح ا ب ه في كلا الموقعين ولبيان ذلك نقول في نفس الشهر تزامنا ل ح د ث ا ن في نفس الوقت قد تكون إ ح د ا ه م ا قبل ا ل أ خ ر ى بيوم أ و يومين اللهم في زمن واحد متقارب جاء أ و ل ئ ك الذين أ خ ذ و ا أ ص ح ا ب الرجيع الرهط بين ا ل س ب ع ة و ا ل ع ش ر ة قبلها بيوم أ و بعدها بيوم قدم رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عامر بن مالك ويلقب بين العرب بملاعب الاسنه لقب ا ر بالشجاعة ومهارته بالقتال فعامر بن مالك هذا ملاعب من قوم يقال لهم بن عامر لا ن س ب ة إ ل ي ه اسمه عامر فالقوم كلهم ينسبون إ ل ى جد آ خ ر يقال له عامر إ ذ ا بن عامر ولكن الذي قدم على النبي اسمه عامر أ ي ض ا وقد يتكرر هذا الاسم في حديثنا ف ا ن ت ب ه له جيدا ف أ ك ث ر من عامر سنذكر في حدثنا هذا فعامر بن مالك ملاعب ا ل ا س ن ة ليس هو سيد قومه ولكنه من المعدودين فيهم اما س ي ا د ة قومه وقبيلته فهي لابن اخ له اسمه عامر ايضا عامر بن الطفيل اذا فالفتى السيد في قبيلته عامر بن الطفيل وعمه شقيق ابيه اسمه عامر بن مالك فكلا ل ر ج ل ي ن عامر والقوم كلهم بن عامر قدم هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ه د ي ة يريد ان يوادع النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي الى الاسلام فلم يقبل ولم يبعد اي لم يسلم ولم ينكر امر النبي فرد النبي عليه هديته وهي ك ب ي ر ة عند العرب حتى يستفز مشاعره ليدخل في دين الله و غ ا ي ة ما يتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ه د ا ي ة الناس و إ ن ق ا ذ ه م من الضلاله الى النور فرد عليه هديته فقال الرجل يا محمد إ ن ي وجدت أ م ر ك حسن وكله خير ولو أ ن ك بعثت معي رجالا من أ ص ح ا ب ك إ ل ى أ ه ل نجد و أ ه ل نجد هي ا ل أ ر ض ا ل م ر ت ف ع ة من شرق الحجاز لو أ ر س ل ت معي رجالا إ ل ى أ ه ل نجد فدعوا قومنا ومن حولهم أ ر ا ه يكون خير يعني ليجبر الموقف أ ن ه لم يسلم قبل د ع و ة ا ل إ س ل ا م أ ن تدخل دياره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ي أ خ ش ى على أ ص ح ا ب ي اهل نجد أ ي أ ن يغدروا بهم ل أ ن القوم ليسوا مسلمين فقال يا محمد أ ن ا جار لهم ومعنى جار لهم في عرف العرب أ ي أ د خ ل أ ص ح ا ب ك في جواري و أ ك و ن أ ن ا الحامي لهم فقبل النبي جواره وهو مكره يعني كاره لذلك ولكن في سبيل ا ل د ع و ة قبل ذلك ل أ ن ه ا وظيفته و و ظ ي ف ة أ ص ح ا ب ه من بعده قبل النبي جواره وانتدب له سبعين شابا من ا ل أ ن ص ا ر ذكر بعض ر و ا ة الحديث والسير أ ن فيهم نفر من المهاجرين وصرحوا لنا ب ا س م واحد هو عامر هذا عامر س ا ل س عامر ا بن ص ه ي ر ة مولى ابي بكر الصديق الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر يوم ا ل ه ج ر ة من م ك ة الى ا ل م د ي ن ة فلا نخلط بين الاسماء فالذي قدم على النبي اسمه عامر ويعرف بملاعب ا ل ا س ن ة وسيد قومه ابن اخيه اسمه عامر ابن الطفيل و المشهور في هذه الوقعه صحابي جليل من السابقين المهاجرين ع ا م ل ا بن ف ه ي ر ة م و ل ى ي ابي بكر ف ث ل ا ث ة رجال يحملون نفس الاسم في هذه ا ل ق ض ي ة اما السبعون من الانصار ونقول سبعون مع ان فيهم نفر من المهاجرين لانه اما واحد او اثنان من المهاجرين فقط والقوم كلهم ن الانصار فذهب القول الى ا ل ا غ ل ب ي ة فقيل ان السريه كلها من الانصار ا شباب في اللغة ا فنقول、شباب. ففي ل ي ل ش ب ب فكانوا سبعين من الشبب من ا ل أ ن ص ا ر يعرفون في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة بين ا ل ص ح ا ب ة باسم القراء وحملوا هذا الاسم ل أ ن ه م ف ئ ة من ا ل ف ت ي ة كانوا بعد ص ل ا ة العشاء ينزوون إ ل ى من يعلمهم ويحفظهم ا ل ق ر آ ن فيحفظون ما أ ن ز ل أ و ل ب أ و ل ويشتغلون بتلاوته قياما لليل ل ت أ س ي ا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقوم الليل ة إ ل ا قليلا نصفه ينقص منه قليلا أ و نصفه يزد عليه قليلا فيقوم الثلث إ ل ى الثلثين أ و النصف فيظن أ ه ل المسجد أ ن ه م انطلقوا الى أ ه ل ي ه م ويظن أ ه ل ي ه م أ ن ه م مازالوا في المسجد فلا يعرفون أ ي ن يقضو الليل ا وهم يقومون يتعبدون حتى اكتشف أ م ر ه م فيما بعد فلقبوا بالقراء إ ذ ن كانوا من خ ي ر ة ا ل ص ح ا ب ة ولا نقول خ ي ر ة ا ل ص ح ا ب ة من خ ي ر ة ا ل ص ح ا ب ة ف ل ي س هم خير ا ل ص ح ا ب ة فعرف هؤلاء الرهط وهذا العدد معهم تماما أ ن ه م سبعون أ ن ه م القراء فكانوا يحفظون كل ما أ ن ز ل من ا ل ق ر آ ن الكريم وكان لهم ش أ ن آ خ ر إ ذ ا قاموا الليل ة حتى الصبح شهدوا ص ل ا ة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و قبل شهودهم الفجر بقليل ينطلقون إ ل ى أ ع ذ ب ماء في ا ل م د ي ن ة فيستقون منه ويعلقونها على أ ب و ا ب حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكفوا النبي و أ ز و ا ج ه م ؤ و ن ة نقل الماء إ ذ ن فكانوا من خيار ا ل ص ح ا ب ة فلما انتدب النبي لملاعب ا ل أ س ن ه من ينطلق معه وثب السبعون قائلون نحن يا رسول الله ف أ ر س ل ه م النبي مع عامر ا بن مالك ملاعب ا ل ا س ن ة انطلق الركب على ب ر ك ة الله وامر عليهم صلى الله عليه وسلم المنذر ا بن عمرو الساعدي انصاري المنذر ا بن عمرو الساعدي رجل شكا بها بين ا ل ص ح ا ب ة وهي م ي ز ة يرجوها كل صحابي فصاحبنا امير ا ل س ر ي ة المنذر بن عمرو الساعدي شهد ا ل ع ق ب ة وشهد بدرا وشهد احدا وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان تفرق الناس هذا هو امير ا ل س ر ي ة فانطلقوا على ب ر ك ة الله وتقدمهم ملاعب الاسنه يخبر قومه اني قد اجرت اصحاب محمد ليبلغوا رسالته فلا يعرض لهم منكم احد وعلى عرفهم المعمول بهم في ذلك الزمن تقدم المجير فاخبر قومه وانتظر القوم في مكان على م ا سرحوا رحلهم و وارسلوا واحدا بكتاب, أي بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجيزه سيد ا ل ق ب ي ل ة ويعطيهم الامان فانطلق حامل الكتاب الى عامر لا ملاعب الا س ن الذي اجارهم الى عامر الاخر ابن اخيه سيد القوم الى عامر بن الطفيل فتقدم حامل الكتاب وطلب الامان فاعطاه ابن الطفيل الامان ل ي ق ر أ الكتاب وعندما هم ب ق ر ا ء ة الكتاب وثب عليه فقتله فاخفر جوار عمه واستصرخ القوم على ب ق ي ة ا ل س ر ي ة ل ي ق ت ل و ه فلم يستجب له قومه و ا س ت ا ء و ا من فعلته وقالوا و إ ن كنت أ ن ت سيد ا ل ق ب ي ل ة ف إ ن ا لا نخفر جوار عمك ملاعب ا ل أ س ن ة فاستصرخ قوما غير قومه قبائل بني سليم وكانت مضاربهم ق ر ي ب ة إ ل ي ه م فاستجابوا له فهرع بمن استجاب له و أ ح ا ط و ا بالقوم وهم على ماء يقال له بئر معونه شرق ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة فاحاطوا بالسبعين ف ل ج أ القوم أي السبعون صحابي الى س ب صحابي ع و ن ل سيوفهم ولكن ك ث ر ة عدوهم والمباغته كانت فوق شجاعتهم فقتل السبعين عن اخرهم لم ي ن ج منهم احد اللهم الا ان واحدا منهم واسمه عمرو بن ا م ي ة الضمري عمرو بن ا م ي ة الضمري هو الذي كان في سرح القوم اي الذي ي ر ع ى خيلهم ويرعاها بعيدا عن الموقع ولان الوقت كان ليل لم ي ش ع ر به فهو في سرح القوم وكانت ا ل و ق ع ة مع غروب الشمس وهو لم يشعر انه جرى قتال فعندما رجع و ع ا د ت القوم ان يرجعوا ليلا ليناموا ولكنه رجع مع طلوع الفجر فكان قد مضى ساعات على قتل اصحابه فعندما اشرقت الشمس ر أ ى الطير ة ح و م على الموقع فارتاب ما حوم الطير الا على حدث فظن وقال والله قد قتل اصحابي فرقى ارض ر ب و ة واشرف واذا القوم كلهم قتلا وكان مازال قريبا منهم من قاتلهم فلما ر أ و ه لم يستطع ان يقاتل القوم فاسروه وعندما اسروه تقدم ابن الطفيل وقال له من الرجل فذكر له اسمه ونسبه قال لسنا بقاتليك ولكن اخبرني اتعرف اصحابك وانسابهم قال نعم فاشار اليه الى قتيل بينهم قال من هذا قال هذا عامر بن ف ه ي ر ة مولى ابي بكر الصديق الذي هاجر او صحب ا النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من م ك ة الى ا ل م د ي ن ة ولكن لم ا ت س أ ل يعني م ن م ع ن ى انك خصصت هذا من بين السبعين او ت س ع ة وستين او ا ل ث م ا ن ي ة وستين لان حامل الكتاب قتل في مضاربهم فالقتل د الذين امامنا الان ث م ا ن ي ة وستون ما معنى انك ت س أ ل عن هذا هو لم ي س أ ل عن كل واحد من هذا وما نسبه قال اتعرف اصحابك وانسابهم قال نعم فاشار الى واحد منهم قال من هذا فعندما اخبره قال ولكن لم ت س أ ل قال ان هذا من دون اصحابه عندما, عندما, عندما طعن ارتفع عندما عندما قتل طعن الى السماء واني لانظر اليه حتى كدت ارى السماء بينه وبين الارض اي جاز في بطنها ثم وضع برفق فما هذا قال له انه الشهيد وقد رفع الى ا ل ج ن ة مع ان الجميع شهداء ولكن ما معنى ان يرفع عامر بن ف ه ي ر ة قال كيف كان فيكم قال كان من خيرنا صواما قواما خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا لا نقتلك انه كان على امي ن س م ة يعني كان في عنقها نذر فاكتفي بجز ناصيتك فجز ناصيته ا شعره واطلقه فانطلق الرجل يريد ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع لاصحابه فكان قد سبقه جبريل بالخبر فان القوم عندما ر أ و ا انهم م أ خ و ذ ي ن وانهم مقتلين قالوا اللهم انا لا نرى من يبلغ نبيك عنا اللهم ابلغ نبيك وقومنا ما لقينا مساء هذا اليوم وانا قد رضينا فرضى اللهم عنا قد رضينا بما لقينا فرض اللهم عنا فنزل جبريل وقال للنبي ان اصحابك قد لقوا وجه ربهم هذا اليوم وقد غدر بهم القوم وانهم قد قالوا كذا وكذا وان الله قد رضي عنهم فابلغ ذويهم يقول بعض ا ل ص ح ا ب ة فكنا نرى انه شيئا من ا ل ق ر آ ن ونتلوه فيما بيننا اننا قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورضي عنا حتى نسخ ذلك عن السنتنا وبقي حكمه ومعناه فجاء الخبر من جبريل عن الحدثين السريتين التي ذكرناها قبل جمعتين وهذه في يوم واحد زف النبي هذا الخبر إ ل ى أ ص ح ا ب ه مع أ ل م وحزن وقام من يومه يدعو على من غدر ب أ ص ح ا ب ه م د ة شهر كامل عنه أ خ ذ دعاء القنوت الذي ثبت عند ا ل ش ا ف ع ي ة في ص ل ا ة الفجر وعند ا ل أ ح ن ا ف في ص ل ا ة الوتر وقيل انه كان يقنت في جميع صلواته حتى نهي عن ذلك عامر بن ف ه ي ر ة فلعل البعض يقول وهل حقيق رفع عامر بن ف ه ي ر ة الى السماء ومن دون اصحابه نقلت لك ما اثبته البخاري في صحيحه روى البخاري من طريق هشام بن ع ر و ة قال اخبرني ابي قال لما قتل الذين قتلوا ببئر م ع و ن ة واسر عمرو بن ا م ي ة قال عامر بن الطفيل لعمرو بن ا م ي ة من هذا واشار الى قتيل فقال هذا عامر بن ف ه ي ر ة مولى ابي بكر الصديق فقال لقد ر أ ي ت ه بعدما قتل رفع الى السماء حتى اني لانظر الى السماء بينه وبين الارض ثم وضع برفق فاخبر النبي ان ا ل م ل ا ئ ك ة رفعته فارته مقعده في ا ل ج ن ة ثم اعادته الى الارض اما عمر هذا ع م ر بن ا م ي ة الضمري الذي لم يقتل وجزت ناصيته فعندما رجع وهو في طريقه الى ا ل م د ي ن ة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم جلس في ظل ش ج ر ة ليستريح فوفد اليه رجلان يريدان ما اراد اي الاستراح ة في ظل ا ل ش ج ر ة فظن الرجل انهما من بني عامر فان اقرب المضارب للقوم بنو عامر وكانت بنو عامر تسود تلك ا ل م ن ط ق ة والناس قديما وحديثا و أ ظ ن ه م مازالوا وسيبقون ينتسبون إ ل ى من يعز و إ ن لم يكن لهم به نسب فقال لهم ممن الرجلين فقال أ ح د ه م ا من بني عامر ولم يكونا من بني عامر وكانا من بني بكر ف أ م ه ل ه م ا حتى أ خ ذ ا ق س ة ا ل ر ا ح ة فنام الرجلان فقام صاحبنا على الرجلين فقتلهما غيله وهما نائمين ثم انطلق وهو يرى انه قد اخذ, اخذ ببعض ثاره فلما وصل الى المدينه ووجد ان خبر السريه قد شاع في المدينه قبل ان يصل بواسطه السماء جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجزوز ا ل ن ا ص ي ة اي محلوق ش ع ر ة فقال له النبي اخبرني كيف جرى معكم فاخبره انه كان في سرح القوم لا يعلم كيف جرت ا ل م س أ ل ة ولكن قد اخذ ببعض ث أ ر ه وهو عائد فانه قد لقي رجلان وقتلهما فوسب النبي قائلا بئس ما صنعت قتل لنا سبعين قتلنا اثنين ثم نعنف بئس ما صنعت انهما فلان وفلان كانا في ا ل م د ي ن ة وقد اخذا مني عهدا فلقد قتلت قتيلين علي ديتهما فاخرج النبي د ي ة الرجلين لكل رجل م ئ ة ن ا ق ة وارسلهما الى قومهما هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم وحزن على اصحابه حزنا عظيما وهو نبي ا ل رسول و م ك س يدعو على من غدر بهم واعدائهم شهرا كاملا حتى نهاه الله عن ذلك ب و ا س ط ة جبريل فتوقف عن الدعاء عليهم لان فيهم من هدي الى الاسلام وكان ممن هدي الى الاسلام عامر بن الطفيل هذا ف ا س ت م فيما بعد وهو الذي يحدث حديثه هذا و إ ل ى ت ت م ة نتائج هذا الغدر وما جرى في ا ل م د ي ن ة وموقف الانصار لا يتسع له المقام مع وجود ضعف في ا ل ن ا ح ي ة ا ل ص ح ي ة ارجو قبول هذا العذر ادعوا الله وانتم موقنون في الاجابه ة قلنا ل ذ ا الحدث أ ث ر كان على ا ل م د ي ن ة ومن حولها أ م ا أ ث ر ه في ا ل م د ي ن ة ف إ ن ذلك الضمري الذي نجا وفي طريقه إ ل ى ا ل م د ي ن ة قتل رجلين أ خ ب ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن لهما عهدا وعليه أ ن يؤدي د ي ت ه م ا سعى النبي صلى الله عليه وسلم في دفع د ي ة الرجلين وكانت بنو النضير يهود تجاور في ا ل م د ي ن ة وسبق أ ن حدثناكم عن يهود في ا ل م د ي ن ة ثلاث قبائل بنو قينقاع وتم إ ج ل ا ؤ ه م وذكرنا هذا سابقا وبنو النضير اصحاب قصتنا اليوم ويبقى منهم بنو قريضه إ ل ى ان ياتي الحديث اذا اراد الله عنهم في يوم ما فبنو النضير هؤلاء كان بينهم وبين العمريين اصحاب القتيلين معاهدات في الجاهليه فهم من حلفائهم و أ م ا حلفاؤهم داخل ا ل م د ي ن ة فهم الخزرج ورئيس الخزرج هو رئيس المنافقين فهو رئيس قبيلته ورئيس المنافقين في آ ن واحد عبد الله بن أ ب ي ا بن سلول فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوم سبت في رهط من أ ص ح ا ب ه لا يجاوز العشره ة وصل ص ل ا ع في مسجد قباء ل أ ن بني النضير على م ق ر ب ة من بساتين قباء وبعد ص ل ا ة العصر توجه إ ل ي ه م يستعين ببعض أ م و ا ل ه م ل أ د ا ء د ي ة القتيلين فهم حلفاؤهم و د ي ة الرجل كانت م ئ ة من ا ل إ ب ل إ ذ ن هو بحاجه الى م ئ ت ي ن من ا ل إ ب ل لا يحملها ل أ ص ح ا ب ه فحسب بل اليهود معنيون بذلك بموجب ا ل ا ت ف ا ق ي ة ومعاهده بينه وبين بينهم وبين النبي يوم ان هاجر النبي الى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة فانطلق بعد ص ل ا ة العصر اليهم وكلمهم في هذا الموضوع فقال زعيمهم حيي بن اخطب نعم يا ابا القاسم لك ما احببت ونعينك فيما اردت فاجلس حتى تطعم يعني حتى نضيفك فاستند النبي صلى الله عليه وسلم الى جدار من, من جدر بيوتهم ينتظر حتى يعد امرهم ووقف حوله اصحابه فخلى حيي ببعض رجاله وقال انها فرصتكم لم تجدوا الرجل في مثلها قط انه بين ع ش ر ة من رجاله فليعلو احدكم ظهر هذا البيت ويلقي عليه صخره يريحنا منه الى الابد وانتدب رجل لهذا وعلا بالصخره الى سطح البيت فهبط جبريل عليه السلام واخبر النبي بالمؤامره وامره ان ينهض فورا فنهض النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يريد حاجة مسرعا لم ي س ت ا ذ من احد ولم يشاركه في القيام احد وانتظروا يظنونه يريد ح ا ج ة ويرجع فلما ا س ت ب ط أ و ا امره تساءل ا ل ص ح ا ب ة اين رسول الله وحي يسكنهم يظن انه سيرجع يقول هو في حاجته فانتظروا فلما طال الانتظار قلق ا ل ص ح ا ب ة فقالوا لا قوموا فلنبحث عن رسول الله فقاموا وانطلقوا واذا بداخل على بساتينهم وحيهم مقبل من ج ه ة ا ل م د ي ن ة ف س أ ل و ه ا ر أ ي ت رسول الله قال نعم انه, توجه إلى المدينة إنه في طريقه الى ا ل م د ي ن ة ر أ ي ت ه وانا ق ا د م فانطلق اصحابه وراءه واذا هو يدخل المسجد لتوي وكان يهود قد اختلفوا في امرهم عندما أ ش ا ر عليهم حيي بهذا ا ل أ م ر قال له بعض أ ح ب ا ر ه م أ ت ع ر ف أ ن محمدا نبي هذه ا ل أ م ة قال لا قالوا بلى إ ن ك لتعرف و إ ن ه ورب موسى ل ي ن ب أ ن بما هممت به ثم تكون ناقضا لعهدك معه فدعك من هذا يا حيي ولكنه لم ي ص د ر أ ح د فلما افتقدوه ولحق به أ ص ح ا ب ه دار بينهم جدل عرف محمد ما امنا م أم أ م لم يعرف ندعهم في أ م ر ه م و ن ك ن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فلما جلس وجلس صحبه حوله ما الذي أ ق ا م ك يا رسول الله تركت القوم وانطلقت ولم نشعر بك قال أ ت ا ن ي جبريل ف أ خ ب ر ن ي ب أ ن القوم أ ر ا د و ا بي غدرا وقد ع ل ى رجل منهم ظهر البيت يريد أ ن يلقي علي ص خ ر ة إ ل ي بمحمد بن م س ل م ة احد رجال الخزرج حلفائهم وهو الذي أ ج ل ى ب ن قينقاع من قبل فارسل الى محمد بن م س ل م وقال له يا محمد انطلق الى بني النضير فانهم ارادوا كذا وكذا وقد اتاني الخبر من السماء فقل لهم لقد هممتم بغدر فعهدكم منقوط فيقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا من بلدي لا تجاوروني فيها ابدا وقد أ ج ل ت ك م عشرا يعني لكم للرحيل ع ش ر ة أ ي ا م فمن رؤي منكم في ا ل م د ي ن ة بعدها ضربت عنقه وهذا جزاء الغادرين فانطلق إ ل ي ه م محمد بن مسلمه فلما سلم عليهم وجد القوم مجتمعين قال إ ن ي رسول رسول الله إ ل ي ك م ل أ ب ل غ ك م رسالته ولكن قبل أ ن أ ب ل غ ك م أ ر ي د أ ن أ س أ ل ك م بما بيني وبينكم من عهد فهو حليفهم قبل ا ل إ س ل ا م قالوا قل يا محمد ل س ت ع ن ا برجل ريبه قال أ ن ش د ك م الله والتوراه التي أ ن ز ل ت على موسى هلا هل جئتكم يوما ضيفا ف أ ج ل س ت م و ن ي ها هنا و أ ش ا ر إ ل ى موقع في صحن دار حيي ف أ ج ل س ت م و ن هاهنا و أ ط ع م ت م و ن ي من صحفه بينكم أ ي من ق ص ع ة طعام ثم قلتم يا محمد بن م س ل م ة ما الذي يمنعك أ ن تدخل في ديننا فقلت لا أ ن ا داخل في دينكم ولا في دين غيركم أ ط ع م و ن ي ثم دعوني أ ن ط ر ق لحاجتي فقلتم لي إ ن ك لا تحب أ ن تكون يهوديا ولكن كن صاحب دين ام انك تتعلق ب ا ل ح ن ي ف ي ة فان صاحبها قد اضلك زمانه وحدثتموني عن نبي قد ان اوانه وذكرتم الصفات التي نجدها الان في نبينا فقلتم ان امدتك الايام ادركته يا ا بن مسلمه وانا نتوكف خروجه بين يوم و ل ي ل ة ونقتلكم به يا عرب قتل عاد وارم فقال احبارهم اللهم بلى قال فلما جاءكم وعرفتموه كفرتم به فقال حيي ليس محمد هو الذي نعرفه ولا الذي حدثناك عنه فقال انتهت انتهى حديثي اليكم واليكم ر س ا ل ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد أ ن أ ق ا م عليهم ا ل ح ج ة أ ن ه م كانوا يعيدونه بهذا النبي قال إ ل ي ك م ر س ا ل ة رسول الله و إ ن ك م لتعلمون أ ن ه نبي لقد هممتم بالغدر وقام رجل منكم إ ل ى سطح هذا البيت ليلقي على رسول الله ص خ ر ة ف أ ت ا ه جبريل ف أ خ ب ر ه فانطلق انطلاقته التي ر أ ي ت م و إ ن رسول الله يقول, إليكم يقول لكم و خ ر ج و ان م بلدي ف ل ا ت ج ا و ر و ن ا في ه و ا ل س ل ا ب ع د ى ا ن ق د ط م ع ت ك م و ق د ف ج ل ت ك م ع ش ن ا ك ا ج ر ا ء ا في م ن ط ق ه والمناطقه والمناطقه والمناطقه والمناطقه والمناطقه و ا ل م ن ا ط ق ل غ ه م ا ل ر س ا ل ة و ا ن ط ل م ن ق ه و ا ل ق ه و م ن ا ط ه و ا ل ا ق و م ن ا ط ه و ا ل م ن ا ط ه و ا ل م و ا ل م ن ا ن ق و ل ر س و ل ا ل ل ه ق و ل ف ص ل ل ي س ب ه ز ا ل وانه جاد فيما ارسل اليهم وعندما هموا بتجهيز انفسهم بلغ الخبر ا بن سلول رئيس المنافقين فعز عليه ان يفقد اخوانه ا خ و ة ا ل ق ر د والخنازير لان الطيور على اشكالها تقع عز عليه ان يهاض جناحه فارسل اليهم وقال لا تخرجوا من دياركم وتحصنوا في حصونكم و إ ن معي على ر أ ي أ ل ف ي ن من قومي و إ ن ه م داخلون معكم ومقاتلون معكم وتمدكم بنو قريضه ة أي ي ا ل و د الآخرين حتى نتخلص من محمد ودينه و أ ق س م لهم فاغتر حيي بن أ خ ط ب بوعد ذلك المنافق والمنافق لا يفي بوعد فاغتر بوعده ومنع قومه من التجهز وارسل رسولا من طرفه الى النبي يقول له وهو في المسجد انا لا نخرج من ارضنا وبساترنا واموالنا فاصنع ما بدا لك فكان النبي في المسجد بين اصحابه فعندما جاءه رد حيي بن اخطب على لسان رجل من يهود كبر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وكبر اصحابه ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حاربت يهود يعني الان اليهود طلبت الحرب طلبته بنفسها هو من خلقه و الا ي ب د أ ه م بحرب ن ق ط ت م العهد بالغدر ف خ ر ج و ا اما الان وقد امتنعوا من الخروج طلبوا الحرب بانفسهم قال الان حاربت يهود ثم امر مناديه ان ينادي من يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتجهز لغزو بني النضير فما كانت الا ل ي ل ة و س ح ا ب ة يوم حتى تجهز جند الله واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار النبي إ ل ي ه م ويحمل رايته علي بن أ ب ي طالب فصلى العصر عند حصونهم ثم حاصره وتعددت الروايات في عدد أ ي ا م الحصار وانتظر حيي وعد ذلك المنافق ا بن سلول ولكن المنافق لا يفي د و ع د وضاق بهم ا ل أ م ر وتراشق النبل و أ ل ق ى الله في قلوبهم الرعب واتاهم من حيث لم يحتسبوا فاجمعوا على ان يرحلوا ويستجيبوا لمطلب رسول الله فقالوا يا محمد نخرج كما اردت قال لا ارضى ذلك منكم اليوم كنت قد طلبت اليكم هذا من قبل فابيتم اما اليوم فتنزلون على حكمي قالوا وما ذاك قال لكم ما حملت الابل من متاع ولكم النساء و ا ل ذ ر ي ة وتتركون ا ل ح ل ق ة اي السلاح وتخرجون يعني كانوا ب ا ل ب د ا ي ة يخرجون بكل ما يملكون اما اليوم لا فلكم ما حملت الابل من متاع والنساء و ا ل ذ ر ي ة ومن المتاع الا ا ل ح ل ق ة فلا ي أ خ ذ احد ق ط ع ة من سلاح قالوا ولنا اموال قال تعجلوا ض ع و اي لنا م و ا ل و د ي و ن أ ي ع م ل و ا م ص ا ل ح من كان له أ ل ف يرضى بنصفها من كان له م ا ئ ة يرضى بخمس مائة بخمسين وهكذا تعجلوا ووضعوا ض ع ا فتعجلوا ديونهم و أ ن ص ا ف ه ا و أ خ ذ و ا من المال ما حملت ا ل إ ب ل وطلبوا أ ن يتولى إ خ ر اخراجهم ج ه بأنفسهم م محمد بن مسلمة بن طلبوا ذلك فتولى إ محمد بن مسدمه ا م و ا بالخروج اخذوا يخربون بيوتهم حتى لا يسكنها المسلمون من بعدهم يهدم احدهم ا ل ج د ا ر ة عن ع ت ب ة البيت ليحملها ينقبون الجدر يهدمون السقوف والاسقف وهكذا وسطر الله ذلك كله في ا ل ق ر آ ن الكريم يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فلما خرجوا تحاملوا على انفسهم بالكبرياء فالبسوا نساءهم كل ا ل ز ي ن ة وخرجوا من وسط سوق ا ل م د ي ن ة والنساء تضرب الدفوف وتغني يتجلدون بالصبر وان خروجهم لا يعد مذله ة ل م مع ن ه م أ و ل م ر ة في حياتهم وهم ينسبون إ ل ى بطن من بطون أ ب ن ا ء يعقوب عليه السلام أول م... وهو سيدنا هارون أ و ل م ر ة في حياتهم يجلون عن ديارهم وسطر الله ذلك في ا ل ق ر آ ن الكريم وستسمعون ا ل آ ي ا ت ا ل آ ن من س و ر ة الحشر والتي يقول عنها عبد الله بن عباس س و ر ة ب ن النضير خرجوا متجلدين فنزل بعضهم في خيبر ومنهم رئيسهم حيي بن أ خ ط ب لينتظر أ م ر الله وقدره في ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة ومضى بعضهم إ ل ى أ ذ ر ع ا ت بالشام هنا فهلك عدد كبير منهم أ م ا أ ر ض ه م و أ م و ا ل ه م وديارهم ف أ ث ن ا ء الحصار كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أ ذ ن ل أ ص ح ا ب ه ان يقطعوا شيئا من النخيل ويحرقوا شيئا اخر حتى يدخل الرعب في قلوبهم ويذلهم ويعلمهم ا ن لا نخرجكم طمعا بمال ولكن تطهيرا لارضنا من فسادكم فلما شرعوا بالقطع والتحريق ناداه رجال منهم يا محمد يا ابا القاسم تزعم انك نبي وتنهى عن الفساد وما بال رجالك يقطعون ويحرقون النخيل فلم يرد النبي عليهم ومضى بما يريد إ ل ى أ ن هموا وامتثلوا ل أ م ر ه بالنزول على حكمه عندها توقف القطع والتحريق وتلاوم بعض ا ل ص ح ا ب ة فيما بينهم وقالوا أ م ا سمعتموهم يقولون لرسول الله نبي تنهى عن الفساد فما قطع النخيل والتحريق أ ل ي س فسادا فظنوا أ ن ه م قد أ خ ذ ت ه م ح م ي ة ز ا ئ د ة ف أ ف س د و ا ف أ ن ز ل الله ت ص ط ي ر ذلك في ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا يؤيد ما قطعوا وما حرقوا وما أ ب ق و ا قال تعالى وفي س و ر ة الحشر ما تركتم من ل ي ن ة أ و تركتموها ق ا ئ م ة ما قطعتم من ل ي ن ة أ و تركتموها ق ا ئ م ة ف ب إ ذ ن الله و ا ل آ ن س ن ق ر أ ا ل آ ي ا ت ف س ر ذلك عن ا ل ص ح ا ب ة ووضع النبي يده على أ ر ض بني النضير و أ م و ا ل ه م وممتلكاتهم ولكن ر أ ى ا ل ص ح ا ب ة له ش أ ن ا جديدا مميزا في هذه ا ل م ر ة فلم يخمس ا ل أ م و ا ل ثم قال ل أ ص ح ا ب ه إ ن ك م لم تجفوا عليها بخيل أ ي لم تخرجوا غزوا خرجنا على ا ل أ ق د ا م لم نجري الخيل له ولم يحصل قتال وهذا ف ي ء أ ف ا ء ه الله على رسوله فحكم فيها حكما غير حكم الغنائم ودخل نفوس بعض ا ل ص ح ا ب ة شيئا من ذلك ف أ ي د الله فعل الرسول في ا ل ق ر آ ن الكريم أ ي ض ا وبين أ ن حكم الفيء غير حكم الغنائم هنالك سماها غنائم وهنا سماها فيئا فانظروا إ ل ى م ي ز ة في ا ل أ ن ص ا ر لم تكن في غيرهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما وضع يده عليه من مال ب ن النضير هو لرسول الله حر التصرف به ماله يتصرف به كيف يشاء ولكنه جمع الأنصار وقال ل الأنصار ك ن ه جمع و لهم إ ن شئتم قسمت لكم من هذا المال كما س أ ق س م ل إ خ و ا ن ك م المهاجرين ولكن يبقوا معكم في منازلكم يشاركونكم أ م و ا ل ك م على حالهم منذ يوم هجرتهم و إ ن شئتم قسمت ل إ خ و ا ن ك م المهاجرين دونكم يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ ي لا أ ع ط ي ك م شيئا وخرجوا من دياركم ولا يشاركونكم في اموالكم لا خرجوا من المدينة أي من بيوتكم التي يسكنوها. فماذا كان ر أ ي الانصار على لسان سعد بن معاذ سيد الاوس وسعد بن عباده سيد الخزرج لان المسلمين لم يكونوا يعترفوا ب ر ئ ا س ة ذلك المنافق ا بن سلول ا فسيد الانصار في المؤمنين رجلان في الخزرج سعد بن ع ب ا د ة وفي الاوس سعد بن معاذ فقال يا رسول الله بل اقسم لاخواننا المهاجرين ولا تعطنا ي شيئا وليبقوا معنا يشاركوننا اموالنا نريد ان ولا تعطينا تعطيهم من ولكن يشاركوننا بيوتنا قبل و أ ن ز ل الله ثناء ذلك في ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا وكل هذا في س و ر ة و ا ح د ة هي س و ر ة الحشر اربع وعشرين ايه تقص عليكم موضوع الخطبه آ ي ا ت ص ر ي ح ة ص ح ي ح ة ف أ ث ن ى الله عليهم وقال ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص ة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال نصيبا للمهاجرين واصطفى لنفسه ارضا يزرعها ويدخر منها قوت سنه وجعل القسط الاكبر في المساكين والايتام وابن السبيل ولم يعط الا اثنان من الانصار كانا ذا حاجه وفاقه ظاهره احدهما ابو دجانه والاخر فاتن اسمه الان اعطى رجلين من وخرج المهاجرون من بيوت اخوانهم الانصار واخذوا يعملون في ارض ب ن النضير ويستثمرون بساتينها وسطر الله ذلك في ا ل ق ر آ ن الكريم وكان ابن عباس اذا سئل عن س و ر ة الحشر يقول هذه س و ر ة ب ن النضير واليكم نص الايات التي تثبت م ص د ا ق ي ة ما ق ل ن ا بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم هو الذي أ خ ر ج الذين كفروا من أ ه ل الكتاب من ديارهم ل أ و ل الحشر عند هذه ا ل آ ي ة ل أ و ل الحشر يقول علماء التفسير أ و ل م ر ة يجلى ب ن النضير عن أ ر ض لهم و أ خ ر ج ه م ل أ و ل الحشر ل أ ن محشرهم قبل يوم ا ل ق ي ا م ة هو أ ر ض ن ا بلاد الشام فلسطين واكنافها ف ل أ و ل الحشر أ ع ط ا ه م أ ر ض ه م التي سيحشرون بها والتي إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ه جاء بهم إ ل ي ه ا لفيفا كما هو الحال الان ما ظننتم أن ي خ ر ج وظنوا ا و أ ن ه م مانعتهم حصونهم من الله ف أ ت ا ه م الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم ب أ ي د ي ه م و أ ي د ي المؤمنين فاعتبروا يا أولي اولي ل أ ا ر و ل الله ل ا أن كتب ع ه م ا ل ج ل ا ء ل ع ذ ب ه م في ا ل ولهم ل د ن ي في ا ا آ خ ر ة عذاب النار قال لولا جلاهم أن أ ي أ ذ ن الله ب إ ج ز ا ئ ه م لعذبهم بالدنيا اي ل ص ل ط النبي عليهم كما ص ل ط ه على بني ق ر ي ض ة ف أ ذ ا ق ه م العذاب بالقتل والذبح كما كان ش أ ن بني ق ر ي ض ة ذلك ب أ ن ه م شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعتم من لينه ولينه اسم النحل النخله التي تكون قريبه من الارض وتثمر سماها الله لينه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 ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما آ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم, وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين كما فعل النبي نزلت الآيات كما للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون الله سمى المهاجرين الصادقون وامر ا ل ا م ة كلها بما فيها الانصار ان يكونوا معهم قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين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 يقولون ربنا اغفر لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن اللهم ربنا اغفر لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و امنوا ربنا إنك رؤوف ر إنك ا ل ح ي و ا ل ذ ي ج ا ء من بعدهم يقولون ربنا انك غ ف ر ل ا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا تجعل للذين إ ن في ر ؤ و ف ا ل رحيم عند هذه ا ل آ ي ة لا بد من هذه ا ل و ق ف ة جاء رجل من اشقياء اهل العراق الذين قاتلوا الامام علي ثم خرجوا عليه ثم بدا له ان يتشيع ويتقرب الى ال البيت بسب ابي بكر وعمر فجاء يوما حاجا فجلس في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة الى احد ا ص ب ا ط رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هو زين العابدين وقيل ولده والذي ا م ي ر اليه انه جلس الى زين العابدين مع تعدد ا ل ر و ا ئ ة فاخذ يشتم ابا بكر وعمر ويتملق الى علي ويبالغ في سب م ع ا و ي ة فلما فرغ قال له زين العابدين هل أنت انت من الذين قال الله فيهم والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إ ل ي ه م ولا يجدون في صدورهم ح ا ج ة مما اوتوا إلى آخر قال لا يعني هو ليس من المهاجرين وليس من ا ل أ ن ص ا ر قال أ م ا و إ ن ك قد ت ب ر أ ت من الفريقين فلا أ ن ت من المهاجرين ولا أ ن ت من ا ل أ ن ص ا ر و أ ن ا أ ش ه د الله أ ن ك لست من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون ب ا ل إ ي م ا ن يعني جرده من ا ل إ ي م ا ن فكل من لا يقول هذا في حق المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ليس له نصيب في ا ل إ ي م ا ن فقال له أ ي زين العابدين ما زال يحدث قال و أ ن ا أ ش ه د أ ن ك لست من الذين قال الله والذين ج ا ء و ا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا أ ي حقدا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك رؤوف رحيم فوالله لست مؤمنا لست قم من مقعدي لا قبل الله حجك هكذا كان منطق أ ه ل البيت إ ذ ا تملق إ ل ي ه م الناس بحبهم وبغض غيرهم أ ل م تر إ ل ى الذين نافقوا ا ل آ ن ا ل آ ي ة تتناول ابن س ل و ل ومن كان على ش ا ك ل ت يقول للنبي ب ص ي غ ة التحجب أ ل م تر ى انظر يا محمد أ ل م تر إ ل ى الذين نافقوا يقولون ل إ خ و ا ن ه م إ ذ ا فالمنافق أ خ الكافر جعل الله المنافقين من هذه الأمة اخوانا ل أ م ة إ لليهود واليهود إ خ و ة ا ل ق ر د ة والخنازير الذين غضب الله عليهم أ ل م تر إ ل ى الذين نافقوا يقولون ل إ خ و ا ن ه م الذين كفروا من أ ه ل الكتاب لئن أ خ ر ج ت م لنخرجن معكم ولا نطيع, أحداً ولا نطيع فيكم أ ح د ا أ ب د ا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون لانتم اي انت وصحبك يا محمد يخشاك المنافقون اكثر من الله لو خافوا الله ما نافقوا ولكنهم لم يخافوا الله ويخافون منكم ل أ ن ت م أ ش د ر ه ب ة في صدورهم من الله ذلك ب أ ن ه م قوم لا يفقهون فالمنافق يخشى الناس ولا يخشى الله والمؤمن يخشى الله ولا يخشى احد لا يقاتلونكم جميعا إ ل ا في قرى م ح ص ن ة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 ولكنه يغوي ا ل إ ن س ا ن حتى إ ذ ا جعله يكفر ت ب ر أ منه وقال إ ن ي أ خ ا ف الله كذبا أ ي إ ن ي أ ر ى ما لا ترى إ ن ي أ ع ل م ب أ ن هذا كفر سيردك إ ل ى النار فكان عاقبتهما أ ن ه م ا في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا نداء محبب لنفس كل مؤمن اذا لا يخص ا ل ص ح ا ب ة دون غيرهم فهو نداء لكل مؤمن الى يوم القيامه ة الصحابة اية یا ايها الذين امنوا كان الصحابة اذا تليت آية صدرها يا ايها الذين امنوا قالوا لبيك يا یا ايها الذين امنوا یا ايها الذين امنوا تليت لبيك لبيك يا اسعينوا استعينوا اللهم الله على طلبك والماء على أوامر الله بالله اعنا اوامر رب رب اوامر يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وسمى يوم ا ل ق ي ا م ة غد إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه آ ت قريب تحقيقا له ولتنظر نفس ما قدمت لغد ل ب ك ر ة وهو يوم ا ل ق ي ا م ة فيوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه آ ت وكل آ ت قريب سماه الله غد اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا تعملون الله إن الله خبير بما إن خبير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 هو, الرحمن الرحيم هو الله ر ح م ن ا ر ح ي م و ا ل ل هو ه الله الخالق ذ ي المهيمن العزيز يشركون لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله هو الله ل سبحان عما ا هو هو هو البارئ المصور له ا ل أ س م ا ء الحسنى يسبح له ما في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أ ح س ن ه ادعوه وانتم موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة